ثمانية استمع إلى الكلمات ثم أكمل الحروف الناقصة من القائمة الآتية كما في المثال فهم قفص كتب حفظ يقف أكل أزف فسق ضحك